لا بقى. لا جمع شرطه واحده هنا القرايه دي كلها لا مش الزاويه ديت لا جمع من الداخل الجمع كبير في النص اه نص واحده مين ثلاثه واحده واحده ثلاثه واحده واحده دي خلاص سليم طاوله الصواب ده وقت طول جنابه طول يا عم انا عندي تعريف المحاسبه الاداريه تطور المحاسبه الاداريه وبعدين هنتكلم باذن الله عن دورها في الهلالي وموقعه في في تعريف بتزيد عن تعريف كل تعريف طبعا زي ما احنا كده تعودنا ان تعريف بيبقى الجزء اللي هو تعريف بجزء الشيء الزاويه دي في تعريف بيبقى شامل بيحاول يفك الموضوع او ينظر للموضوع باكثر اول تعريف للمحاسبه الاداريه ان هي فن تقديم المعلومات, المعلومات, المعلومات اللي بتخدم الاداره فن تقديم المعلومات او بتخدم في تاكيد وضعها ده كان تعليف. في تعريف ثاني بيقول المحاسبه الاداريه هي تطوير للمحاسبه الماليه هي تطوير المالية. في تعريف هي حلقه وصل ده الموضوع الاكثر كارثه ممكن تيه بينت عايز هيتفع على المشروع الثاني ده داخل المحطه لو عايز اللي عايز يركز على الجانب الثاني التعريف هي تطوير المحاسبه الماليه في تعريف ثاني بيقول ان هي حلقه النظام المحاسبي النظام على الفساد بين نظام الكسبي والكده جمعيات المحاسبه المراجعه الامريكيه اخذت ان المحاسبه هي علم له اساليب ومبادئ يحاول التكامل وعرض البيانات الفعليه والمحددة مصبطاً والمتعلقة بالمشاء وكل ما يحيد بها متعلقة بالمنشاة وكل ما يحيد بها من أحداث ترتبط بالمستقبل تهتمل بالحاضن ترتبط أكثر بالمستقبل هذا اللي أنا أخذ به يا دكتور؟ لا، هنأخذ واحد أكتر نقول له هو من بسطلة العمل هي مزيج متكامل جاء للمقروض ده هنا يعني أنه واحد منهم ولا حضرتك ما لنا ده؟ لا، في الآخر هقول لك السؤال وهتعرف منه يعني في الآخر تدريباك هتعرف منه إنه هو المحافظة الإدارية هي مزيج متكامل من المبادئ المحاسبية وأسس الإدارة وقصص الإدارة العلمية الحديثة التي تختص بدراسة الأحداث المستقبلية والتخطيق لها ومتابعتها و الرقابه عليها عليها وتقييم وذلك بهدف تحقيق اهداف الشركه او المنظمه باعلى كفاءه ممكنه وباقل تكلفه الحزبة الإدارية من إستماكن المحزبة وإدارية هي يعني علم بالحال يعمل حلقة الترابط بين مكهين الإدارة والنظمة المعلمات المحزبة ماشي كده؟ عشان كده تلاقي من الحزبة الإدارية في الوقت نشوف مراحل في بتاعها كل أي متغير يزهر في نظمة الإدارة الحديثة يجب أن يتبع على طول التاريخ على طول في نظمة المحزبة الإدارية يعني هي بتهتم اكتر بالمستهدف اللي هنلاقي فيها يعني هي مجموعة من نظام تداد فرعية هتلاقي يعني جزء جريب جدا ليهتم بالمستهدف سواء كان الموزنات التخطيطية سواء كان تقييم الأداة المستهدفلي ان انا بحط معشرات تقييم الأداة وبعدين هكاري وفعلي بالمستهدف عندي كمان يعني الموزنات التخطيطية دي لها عنوعة كتيرية كتير سواء كانت مرم سواء كانت بريس سواء كان سواء كانت <توكيل> الموازمة القادرية الملأدية مستمبلية وده النومة جداً أن تتبيني خارطة ملال المنظمة ككل فده تبقى حيث تبقى أولف عن المحافظة القادرية قلنا أنها تهتم بكل الأحداث التي تقع فيها أو المتحيط بالموازمة يبقى هي بإخلاف المحافظة المالية وده اللي قلنا من المرور الفاكد المحافظة المالية تركض أولا عن ناحية المالية أو الفصادية طيب، قلنا أن المنشأة هي عبارة عن جزء من كل وهي عبارة عن نقطة في وسط ايه؟ في وسط المجتمع هو بيحيط بيها كل مشاكل المجتمع بيحيط بيها كل مصدوف المجتمع تبقى بالتاني المحافظة الإدارية بتتحاول تدرس كل الأحوال اللي بيحيطها في المنشاة هذا هو كانت أحوال ايه؟ سياسية، اقتصادية، اجتماعية هنتلاقي، هنلاقي بتدرس السلوك حسب الإدارية السلوكية ووجودة بتدرس سلوك الإنسان، سلوك المحافظة الإدارية سلوك ااا الموظف في المنشاه ماشي كل دي برده من ضمن ايه الحاجات المحاسبيه عندي المحاسبه الاداريه الاستراتيجيه عندي المحاسبه البيئيه المحاسبه الاداريه البيئيه انا بقيت بهتم عندي المحاسبه الاداريه الاجتماعيه انا بهتم او المنظمه بقت بتهتم بشيء لازم مثلا المحاسبه الاداريه تعكسها خلاص المنظمه يا دوبك بتهتم بالربح يبقى احنا كنا بنستخدم القوائم الماليه وانتهى كتير قوية هستخدم المواطنات التقطية المليئة عشان لحدد الربح المستقبلي وحاول اوصل. طب لما بقى للمنشأة مسؤولية اجتماعية. مسؤولية بيئية. يا ما تقدمش الوقت تعيش في الفراغنة. ايه لا مسؤولية بيئية في مجتمع بتاع. ايه لا مسؤولية اجتماعية. للمجتمع وللعاملين جواه. يبقى في الحالة دي ابتدى يبقى عندي نظمة محاسبة إدارية استراتيجية نظمة محاسبة إدارية اللي هي ايه؟ تهتم كل ايه؟ المشاكل بها بتاعة الأجيزة بتاعة الاجتماعية اهتم بالإنسان، الإنسان اللي هو المنظمة بتاعتي وبالحكس، ده نقينا الوقت كمان إننا فيه اهتمام في المحاسبة الإدارية بإننا أقيم العنصر الماء، العنصر البشري وفي الوقت يعني احدث حدث المحافظة الإمارية ان انا هعمل تطبيق العنصر البشري اللي بتبتكل المنشأة انا ما عندش بقيم قصول بس ما عندش بقيم اللي هي قصول المادية دي بس لا الفكر بتاع الانسان اللي بشترق معايا دول ليه قيمة لازم يزر معايا عندي في الحوام بتاعتي انت منشأة مرتبطة جدا بقيمة الناس اللي هو واحد بقيمة العنصر البشري إيه اللي هو هي المحاسبه الاداريه عباره عن ايه عامه زي بين مفاهيم الاداره الحديثه وبين اللي هي نظريه المحاسبه الاداريه ليه عشان انتج معلومات تساعد الاداره في كل وظايفه كل ما هتظهر وظيفه بتقل لازم انا ايه لازم تنعكس على المحاسبه الاداريه فهمت التداخل بين الاثنين المحكمه الماليه لا كل تاثيري انا عايزه انتج معلومات اوديها للمستثمرين بالاخص الخريج عايزه ابين له ابين له كده في التقارير الماليه بتاعتي بلغه قراءه القوائم الماليه اقدر ارفع المنشاه دي عندها اصول اصول ثابته قد كده عندها اصول تداول قد كده ممولاتها من حقوق ملكيه ومن الطرات الخارجيه يبقى خلاص في توازن بين الاثنين على قد ما انا باخد على قد ما انا اخدت سواء من الملاك ومن الخارجيين على قد ما انا ايه بمتلك دي المحاسبه الماليه خلاص بكل بقى اشكاله تعقيد الدخل سواء قائمه, قائمة المركز المالي سواء اللي هي قائمه الارصاد النقديه قائمه التغير في المركز المالي لكن هي كلها متصوبه ان انا بحاول اقدم للمستخدم الخارجي بحاول اديله صوره عن الشركه لكن المحاسبه الاداريه بتحاول بقى تنتج ايه بيانات اكثر تفصيله اكثر تخصصيه للناس اللي جوه المنشاه ليه عشان تساعدهم في ايه في كل الوظايف بتاعه الاداره اللي هي اتخاذ القرارات اللي هي التخطيط اللي هي الاختيار بين البدائل كمان الوظيفه المهمه قوي اللي هي صياغه الاستراتيجيه تنفيذ الاستراتيجيه يبقى كل دول المحاسبه الاداريه صفر او دور ايه مساعده الاداره هدي بالنسبه لتعريفات المحاسبه الاداريه يجي السؤال بتاع البجية دي او نقول كمان حاجة بس صغيرة قلنا ان هي بتهتم بقى ايه بحداث سياسية بحداث اقتصادية بحداث ما بتهتمش بالأحداث المالية مجال تطبيقها في منشآت تجارية في منشآت صناعية في منشآت خدمية في منشآت تهدف للربح ومنشآت لا تهدف للربح يعني حتى هي اللي هي بعين نشوف نظم محاس بقدمية متطورة مثل تطبيق الأدايا المتوازن ما بتطبقش بس في المنشات اللي هدفها الربح او مستشفيات خاصه لا ده بقى دلوقتي لو في اللي هي منشات اللي للربح او تابعه جهات اللي هي الخدميه دي اللي دعم كامل بيبقوا عاملين مؤشرات تقييم الاداء وبيطبقوا فيها اللي هي تقييم الاداء المتكامل مش كده يبقى هي مش مجال مش مجال المحاسبه التي تهدف للربح فقط لا ده المنشات التي تهدف ولا تهدف للربح سواء كانت مجال صناعي مجال, مجال ايه خلي هدف الرئيسي للمحاسبه الاداريه مساعده الاداره سي او في تحقيق اهداف المنظمه باعلى كفاءه وباقل تكلفه هدف رئيسي للمحاسبه الاداريه مساعده الاداره في تحقيق اهدافها باعلى كفاءه وباقل التكلفة. هل تتبقى وراء كل موسيقى ولا تتقايا يا شخصي؟ لا، لا، لا، الأسئلة دي تبقى لنا كده ممكن هنجمعها مثلاً وتبقى دي مرجعنا في احنا ممكن يعني تبقى أمثلة لحاجة هتجلنا مثلاً أو كده ولا باستخدية لنا؟ يعني حاجة تبقى تبقى لك الموسيقى دي ممكن بسان تبقى شكل سوال ممكن يجي السعيد. زي ما حضرتك مثلاً؟ يعني الأسئلة ما تفرقش ببره اللي احنا هنقوله يعني ده طب عرف المحاسبه الاداريه من اكثر من زاويه عارف المحاسبه الاداريه من اكثر من زاويه كده انت النقطه دي لو انا قلت لك اعرف المحاسبه الاداريه من اكثر من زاويه هحط التعريفات اللي فاتت ايوه بتحطي بقى اكثر من تعريف يعني بتحاولي مثلا تجيب ثلاثه وبعدين تجيبيهم بترقوم ايه التشبيه ماشي كده تمام مراحل واحد مطور المحاسبه للاول حاجه ظاره في المحاسبات كلها المحاسبه الماليه انا بحاول اوصل انا بتاع المشروع بحاول اوصل انا نتيجه المشروع بايه نتيجه مارس النشاط ايه ربح ولا وفي لحظه ما لحظه افتراضيه بفترض توقف المشروع يبقى انا بمتلك كام وعليا كام قايمه الدخل واللي هي قائمه المركب دي بدايه المحاسبه كلها طبعا بدايه المشروعات اللي هي المشروعات الفرديه البسيطه يبقى دي بدايته طبعا ابتدينا بعد كده واحنا عايزين نعمل التقارير الماليه عايزين نعرف تكلفه المنتج اللي احنا بنعمله ايه التكلفه الفعليه كام ظهرت بقى دي ايه دي كانت اول ظهور للبحث عن التكلفة الفعلية او الحقيقية للمنتجات. انا بتكلم عن تكلفة ايه? تكلفة فعلا. المنتج خلص انا انتجته طب هو تكلفته كام. يعني انا بقى اتقرر ايه الفعل. عايز اعز الحسابات الختمية بتاعتي فعايز اعرف تكلفة المنتجات كام عشان اعمل قيم التاخل بتاعتي عشان اوصل اللي هو ايه? الربح بتاعي كام. اش كده? الربح بتاعتي اجيبه على خطلتين اللي هي المجمل وبعدين اللي هو ايه? الصح. مش كده دي كانت اول مرحله كل اعتبارها في ظهور محاسبه التكاليف تمثل الخطوه الاولى او المظهر الاول من مظاهر المحاسبه الاداريه ظهور محاسبه التكاليف بالشكل الفعلي يعني لما محاسبه التكاليف بعد كده بقى فيها تطورات كبيره قوي الشكل الفعلي بتاع المحاسبه او التكاليف هي دي كانت اول مظهر او اول اداه من ادوات بعد كده ما عنا يعني اتدى التطور ينصب تاني مرحلة اتدى التطور ينصب طب انا يعني بعد انتج المنتج خلاص انا انتجت المنتج فعلا انتجت مبتج التكلفة بتاعته بألف جنيه طب انا يعني الحياة مش قدامش زي اللي كده انا بنتج بألف واقول عايزة اتساف فيه خلصمية يبقى انا ايه عايزة ابيعه بألف ونصف مثلا لا ما هيش فردي او كده ما عدرش اناب كل اللي انا عايز انا عايز اخطط للتكلفه دي عايز اخطط للتكلفه دي عايز اراقب عن الناس اللي بيعملوا التكاليف عندي تخطيط وعندي رقابه دي كانت ثاني مرحله من مراحل المحاسبه الاداريه ضروري الاكتمال بعنصري التخطيط والرقابه ضروري الاكتمال او حاجه انا كنت بدور ان انا احدد التكلفه الفعليه بس محاسب التكاليف كانت فيها النقطه الاولى في الثاني حاجة ظهور الاهتمام بالتخطيط والرطاق ظهور الاهتمام بوظيفتي التخطيط والرطاق ابتدأ نقول ايه لا ده احنا عايزين بقى ايه عايزين تكلفة نستخدمها يعني تكاليف مختلفة لأعرض مختلفة عايزين نعمل اللي هي تكلفة مستهدفة تكاليف معيارية عايزين نبتدي نخطط التكاليف عايزين نهتم بنقرر التكاليف, التكاليف المستهدفة طب لما نقارن بينهم يبقى في بينهم انحرافات طب الانحرافات دي كانت سببها ايه طب تتحل ازاي كل دي بقى اسئله ابتدت ايه تظهر معايا ايه ضروره المحاسبه ازاي اتشعبت بقى ما عادش بدور على التكلفه الفعليه بس اللي هي هدف اساس المحاسبه التكاليف لا ده بقى ايه بعيد بالشعب شويه بشويه ظهرت بقى فكره ايه المحاسبه الاداريه المحاسبه الاداريه بقى اللي هتخرج من نمط الفعلي لنمط المستقبلي من نمط التخطيط من ضمط التقييم الأداء وكذا يبقى المحاسبة الإقدارية متحردة أو أبسل تطوراً من, من محاسبة التكليف والتي هي المحاسبة الإقدارية كان أول مرحلة من يزمون التكليف ثاني مرحلة الاهتمان بالتخطيط والرطاق نعجل بس الكلام في الموضوع بعد المحاضرة نعجل الكلام في هذا الموضوع بعد المحاضرة بعد كده ظهر عنديd ظهور مدخل اقتصاديات المعلومات. بي المرحلة التالتة. او. المرحلة ظهور مدخل اقتصاديات المعلومات. بدون بالقطوة الاتصاد وقال لك المعلومة دي المعلومات دي سلعة. كل سلعة لا تكلفة ولها ولا قيلة كل سلعة لا تكلفة ولا قيلة. لو انت عايز المعلومات يبقى انت تساقيني حصولك عليه و هتتكلف لازم؟ هيبقى لها تكلفة طب هل التكلفة جيبها تساوي القيمة اللي هتعملها لك المعلومة او الاثر اللي هتقصره عليك المعلومة دي عشان نتوديك في القرار معين لتحاج القرار معين قال لك وازم يبقى عندي دوال كل بديك معلومات كتيرة قوي بقى لها تكلفة النظام المحسن البتاعي عايز يجبقى التكلفة عايزة خلط؟ طب كل ما اهتم بالدقة والتوقيت وان هذه الصفات الاساسية في المعلمات المحاسبة الهدارية الدقة والتوقيت يبقى ربضو انا التكلفة بتاعتي ممكن تزيد او طب لغاية امتا انا عايزها افضيت القرار بيحتم عليها ان هي تكون بتتحدث كل 24 ساعة تتحدث كل 12 ساعة ولا هي ممكن هتنازل شوية عن التوقيت يعني المتغيرات بتاعتي ما تتغيرش بالسرعة دي ممكن مثلا بحديثها كل شهر بحديثها كل شهرين طبيعية ايه? المنظمة ومنتجة. الآن الظهور اللي هي مدخل. آآ اللي هي تصوبيات المعلومات. كل معلومة لها تكلفة ولا قيمة. دي كانت مضمني برضو الليما راح لتقوم المحاسبة الثاني. الله بيجي الجهاز الاداني المشاه يقول انا عايز معلومات خاصة بكذا. طيب. المعلومات اللي خاصة بقرار معايد. قرار انتاج منتج. قرار دخول سوق جديد. قرار اللي هو فتح فرع جديد قررت الاستغناء عن نشاط معين انشطه الشركه قراري اللي احنا عايدين عاملين في مجال معين او مهاره معينه طب وفي سبيل طب في سبيل ما انا هوفر لك المعلومات ده خد بالك ان في تكلفه لانتاج الجديد الموازنه بين التكلفه والعائد ده بقى حاجة مهمة جدا وبقينا نحدد شوية من ايه من تطلعاتنا كتير قوي او بقينا بالنظم المحافظة الإدارية في صورة بقى نظم ايه وتعارف حينيه. مدخل لتصوديات المعلومات كان دعا للتركيز على سلوك متخذ القرار. دعا للتأثير او او هو كان يدرس العلاقة بالنظم المعلومات وتأثيراتها على سلوك متخذ القرن يعني بيقول ان كل كيمة المعلومة في المدى هتحدثه من تأثير على متخذ القرن طب. طب انا هنتج معلومات هتأثر علي كمتخذ هتأثر على المدير بحسب الديل اللي هيوفر معلومات تأثر على المدير يعني ايه تأثر المدير؟ يعني هو بيقول له لو انت المنتج ألف يبقى ممكن الربحية بتاعتك تزيد هو المعلومة دي بتخليه بشفقية في إنتاج في إنتاج المنتج ألف. وهو موافقة على المنتج ألف. صح؟ ده أثرت عيد. طب. إيه لو.. إيه إيه طب. طب. تدرينا لنقول كل مدير متاح له يعني إيه كمية من الموارد. هو بيستخدمها. لكن بعد كده هو بيتنحزبه على استخدامه على الموارد دي. هو بيستخدمش الموارد. هو أخذ القرار بإنتاج المنتج ألف. في سبيل إنتاج المنتج ألف. هو استهلت موارد. موارد مليئة وموارد بشريك. صح؟ مش بعد الفترة هتقول له إيه نعائد من إنتاج المنتج ألف يبقى المحل... المدير ده امتديني لحسبه هنا ظهرت مرحلة محاسبة المسئولية بعد على طول يبقى ثالث مرحلة اللي هي عندي مدخل أو مفهوم بصادية المعلومات ظهرت بعد كده نظم محاسبة المسئولية نظم محاسبة المسئولية ظهرت نظم محاسبة المسئولية كان هام في نظم المحاسبة الإدارية وهي تهتم بمحاسبة المسئلات دي تهتم بمحاسبة الأفراد عن استخدام الموارد التي تم توفيرها لها أنا أغفرت الشخص الموارد هو بتده ياخد قرار بعد كده يحاسبه عن ناتج استخدامه هذه الموارد ببقى دي فكرة ايه محاسبك نسبك شعور الانسان ان هو محاسب تده يفرق انت لما تبقى حاسب وانت يعني انت عبتا مني خطرة في حالة عملية لما بتبقى حاسب ان كل شغلك مقيم او عليه او عندك على طول تقييم اباء بيفرق عن ان انت حاسب ان انت مفيش حد بيقيمك ولا بفريكشن هيفتل هيفتل أكيد هي دي محاذبة اللي بس قلية كل ما اللي بساني بحاذب إن هي كل تصرف هو يقوم بي كل تصرف هو يقوم بي هو ليه إيه؟ ليه تحديمه او ليه مرضود عليه هو ذات نفسه. هي كده يراجع نفسه كتير اوه في ايه في موضوع محزبة المسؤولية. محزبة المسؤولية دي محاسبة المسئولية. محاسبة المسئولية دي نزام اسافي يعني لو جينا نشوف ايه هي المجالات بتاعة المحاسبة الادارية نلاقي الموزنات التخفضية ونلاقي محاسبة المسئولية برضو وانسا مستسي فيها. مش كده. في اخر بعض مرحلة اه زهرت في المحاسبة دور المحاسبة الادارية. تنديل المرحلة اللي هي لغاية الوقت بقى بتفضل تتطور بقى بتطور مفهوم الاستراتيجيات. الدور المحاسبة الادارية في تحطير استراتيجية المنظمة. دور المحاسبة الادارية في تحطير استراتيجية, استراتيجية, استراتيجية المنظمة. لو قمنا لخمس طواطة هاي تاني دي بتكتير كده. ما هي اول حاجة البحث عن التكلفة الفعلية لحزبة التكريف ثاني حاجة الاهتمام بالتخطيط والتطابع ثانية حاجة بسهولية المعلومات رابع حاجة لحزبة المصرية آخر حاجة دول المحزبة الإدارية في اللي هي سياغة التنفيذ إلى السنة ثاني حاجة ايه تاني ما أمشتكم نعم ثاني نقطة الاهتمام بالتخطيط والرطاة اللي يدور كبير جدا في اعداد وصياغة استراتيجية الشهر. من خلال ايه بقى ايه? مدور المحاسم الاداري? او دور المحاسم الادارية بقى اللي هرقوبية محاسم الاداري. في اعداد وصياغة استراتيجية الشهر. انا اكيد اقولي اين استراتيجيه تصيرو محصطه ده انا اخطاب وانا كل ما ان شاء الوقت او كل ما مصدمر بتحاول ان هي اه يقول انها استراتيجية محددة. الاستراتيجية يتاكترهم بيتركز في اتنين يقول الاساسيين اللي هو تمائي المنتج او تمائي او اللي هي خف التكلفة. مش كده? طبعا يعني في استراتيجيات كده عقصة مصريا بس هو دل اكتر شهر. شبوعا يعني اللي هي ان انا بحاول انت المنتج بتكلفه على ايه لا? طبعا انا بحفظ على جوجه. ما عندش اقدر ان انا انتج من غير جوضة خاصة لان كده كده العميل بتاعها هيجيلي مرة ما عادش لكن اي شركة عاية تحقق استمرار ايه هي بتحافظ على جوضة جوضية للعميل ومع خاصة التكلفة. اذا بتالها يتحافظ اسكع ويبقى دي الميزة بتاعتها او هي بتقول للعميل اشتري منتاجاتي عشان اها بيحققق لتلتين دو. بحقق لتجوضة مضيئة ومع سعر اقل من سعر المنزل. او في الشركة تانية يقول لك لأ انا المجموعة العملاء المجموعة ما بتأثروش بستعر هم بيتأثروا ايه بتميز المنتج انا عايز انت المنتج مميز هم دول اللي بيقولوا ان هم بيقلوا ايه زي يعني لفظ كده كان وانا بقرصة عربتها عوي اللي هو يقولك ايه زي اه زي, زي العملاء هوا بيحاول ايه يعني زي. ايوه زي المدر <تصفيق> الاشترا دي احد في اللورة بيظهر على الوشت كده ففيش الناس بتقولك انا عايزة الطبقة دي بس هي الطبقة على المزل المزل اللي هي بتبقى عايزة اعلى المصفات وعايزة يتحقق يعني اقصى استفادة من المنتج ده ومش مهم استعني طبعا معاهم يعني انا عايزة اجيب موبايل اعلى انتانياتهم مبايير انا عايزة تطنية حديثة بس الاستراتيجية ديك معنش ما ماشي في الوقت الحالي دي اللي ماشي اه... لكون التكلفة منخفضة لكن الجوجة ما... لا ده موجود لان كنت اكثر مثلا ان هي الموبايلات الصيني ومش عارف ايه كلام لا لا ده موجود ده موجود الايفون كان موجود الايفون مستعاش بس اكثر اكثر مبيعات ايه؟ هتلاقي المنتج الصيني و... بس نخط بالك دي بتحقق بحق بس اكثر و... مبيعات بس اكثر ايه بطنستة اقوله فرق الربح بين الاتنين غطي بال تعالى كرم دير الربحيه بقى بتاعه المنظمه خلينا كده عشان يعرف. لا مش انا مش <تصفيق> <تصفيق> <بقى دي استراتيجي>. <تصفيق> <بقى>. <تصفيق> يبقى يبقى هي في يبقى... قلنا بقى... في مرحله صياغه الاستراتيجيه واللي هيبقى دوره هو توفير معلومات دور المحاسب الاداري ايوه في مرحله صياغه الاستراتيجيه المحافظ الاجائي في مرحلة صياغة الاستراتيجية وتوفير معلومات لازمة للاجابة عن مجموعة من الاسئلة مصر من هم عملاءنا من هم عملاءنا الأقصر أهمية ما مدى حساسية العملاء العملاء ما مدى حساسية العملاء للسعر والجودة والخدمة والجولة والخدمة من هم الموردين الأقصر بهمية لنا ما المنتجات البديلة وكيف تختلف عن مرتجاتنا في السعر والجودة الشركه المتاحه نمو ايه يا دكتور يمكن ما هي موارد الشركه المتاحه ماليه وغير ماليه ماليه وغير ماليه ما هي مستويات الطاقه المتاحة للشريطة. يبقى المحادي الإجابة في احنا لست بنسيق بس للأستراتيجية. المحادي ده احنا هلنشي التابع عنه استراتيجية. بيبقى مطلوب الإجابة او توفير معلومات الإجابة عن الأسئلة محددة. من اللي هيتعمل معاهم سواء كان العملاء او المواجدين من الأفسار اهمية من اللي ما هي حساسية العملاء بالنسبة للجودة للسعر؟ يعني من ممكن هيتبلغ تغيرات تفيفة في الأسعار كل صفحة زمانية معينة ولا عايزون السعر ثابت على طول هاي تغيرات مستوى الجودة بإلهم مستوى تقديم الخدمة هو مجمع النهائي من حساب دي عارف جلسة جادة ومعين الجودة منطبق من الضبط من الضبطة أو مجمع هو بيعمل ضمن فريق ده ضمن فريق أخوه من خليل نحن نتكلم عن شخص هذا التعليف هو العامل الذي ما هو منظم أن ينظم الحديثة اللي هي على فرق العمل على التنظيم الهرامي ماشي؟ أه إذا هو يحاول أن يوفر معلومات لكن أنت الواحد يختفل توفير المعلومات التي يجبني أحدهم ماشي كذا؟ طبعاً بقى فرد التسويق ويستعين بقى خبرات المبيعات أه طبعاً لدي بعد جدا نتكلم عن دور المحاسب في تمثيز الاستراتيجية. في الصياقة هو بيحاول جفر معنوات عن الاحباد اللي احنا قلناها. طب في تمثيز الاستراتيجية بقى. بعد. بعد اتمام صياقة الاستراتيجية يتم ترجمتها بعد إتمام توشير بعد إتمام سيارة الاستراتيجية تقوم الإدارة ترجمتها إلى أهداف فرعية وإجراءات محددة لتأهلها لموضع التنفيذ وذلك باستخدام نظم التخطيط والرفاق وذلك باستخدام نظم التخطيط والرفاق استخدام الاستراتيجية تقضيحها والاستراتيجية دي اللي واقع احولها لخطط واراقة على تنفيذها لذيب خطط في مرحلة التخطيط تظهر عندي المنزلات التقديرية مرحلة التخطيط وضع الخطط التي تحقب وضع الخطط مرحلة التخطيط يتم فيها وضع الخطط التي تحقب أهداف الشركة تعتبر الموازنات التقديرية اهم هذه الأدوات الموازنه التقديريه هي اهم ادوات التخطيط الموازنات التقديريه الموازنه التقديريه مرحله المطابه الموازنه التقديريه يا اهم ايه ادوات التخطيط لا خطر التخصيص لا مش قبل بصوا اصلا انا بصراحه كده توت ليه احنا المحاضره اللي فاتت اتفقنا على على مثلا على طريقه معينه هنكون في الدراسه بيها انا حضرتك او تفرنا العلميه وهنكون مع حضرتك في الشرح ونتابع مع الماده العلميه حسما من انت النهارده في حاجات ببص لقيت ان احنا ممكن نتملىها او بتبقى شرح انا بيختلط عليا الامر يعني انا اتملى واكتب ولا بسمع ده شرح فيعني وانا دي بالاول انا قلت له هنجلها بعد ما هو عشان هنجلها من غير اتفاق فدخلت معاك نقول هنجلها بعد المحاضره ايوه هنجلها بعد المحاضره في خلال المحاضره نعمل ايه المعرض اللي عايز اللي مركز الكتابه يكتب اللي مركز في المقابل في مقابل ايه ان هنلاقي الماده العمليه دي مثلا بعد كده ولا لو لو انا ما لحقتش هتفوتني لا هنلاقيها هنكتب على شكلها ازاي بس اوكي تمام يعني عايز وراك بقى يعني واحده من الناس ما عرفش ركز ورا ما بكتبش يعني بتقولي لي ما تكتبيش انا مش, ه... مش هركز انا العكس خالص انا انا ايه بقى على حسب طب بتقولي وا ممكن تكتب نقط يعني اكيد النقط حتى لما تجيلك فكره للمقرر ممكن تبقى عارف يعني عارف احنا عاملينه ازاي ايه زي خريطه ذهني ايوه زي تمام دلوقتي. انا بس انا عايز اعمل تصور دوت يعني اخر حاجه بعد ما ما كتبتش ومعنديش مرجع ان انا ارجع او انا كتبت زيادة عن اللزوم وانا مش السمع بالنسبالي بعد كده لو جريته هفهم لكن انا بكتب وبسمع خلاص كاني مش سمع لا كداش كده بس على الاقل مثلا ايه عاملين كده تصور مثلا بسيط ايوه ممكن اكتب التفصيل يعني انا ممكن كده اه بال... يعني, يعني, أوه يعني أوه. ده ده كده. عشان مثلا قلت لك ايه في النقطه دي ممكن يبقى سؤالها كده قلناها واحنا ماشيين انا كنت عايز المراحل بتاعتي مثلا مراحل التطور قلنا عناصرها الكلام اللي في النص ده هتلاقيه معايا تمام قلنا بقى مرحلة هي تنفيذ الاستراتيجية عندي مرحلة التخطيط عندي مرحلة الركابة. في مرحلة الركابة اذا كم مقارنة ان هائل بتفعليش? تنفيذ الركابة? ايه دا? اه? التنفيذ? الادرابة بتنفيذ. هل قلت <تنفيذ> <كنت> الرقابة بتنفيذ? ماذا <تنفيذ> بي المحاس البيداء اللي هينفس؟春تي قلت تمرحلة التغطية. يا ليه المفروض مرحلة التنفيذ. مين اللي هينفس بك? على التنفيذيلي. التنفيذيلي? لا. محاسب اليداء. نعم في عن عن دول المحاسب الايدائي مرحلة ايه تمت ت overseas؟ مرحلة ايه تمفز الاستراتيجي. خلالة? مرح لا كده? الاستراتيجي block في مرحلة عند هو حول الاستراتيجية لخطة أوه. مالية. خلاص آه، آه، طيب بعد كده بقى فيديو عنده مرحلة تانية ان هو هيقارد الفعلي بالمستهدف اللي احنا حطناه وبعد ده دور التاني مشي لكن في مرحلة الانتاج يعني هو مش مؤنس انتاج هيعمل ايه هو هو مش عالي هو, هو خلاص بعد قبل بداية العمل هو كان ليه دور بعد اتمام العمل هو ليه دور ان هو بيقارن ايه بيقارن الفعلي بالمستهدف اللي احنا حطينا الفعلي بالمستهدف هيوصلني الحالتين. هيضر عندي انحرفات. وده الغرب الاعامل هيضر عندي الانحرفات. الانحرفات دي هتبقى بترشفني الحالة. النقط اللي, اللي هي تطوير المنتج لنقط مشاكل لازم تتحلل. اللي هي المقررات دي بين الفعلي أيوة. سبب للحراف ده دايماً هيواجههم لحاجتين لتوجيه الاهتمام لمسلاً النقاط ضياع أو المتباعة النطاب الأسراف في نقطة هتقول لي لأ ده أنا عملت المنتج بالشكل ده يبقى ده التطوير ده المفهوم ايه التحسين المستمرة الربانتج يبقى معامل التحسين المستمرة للمنتجات على أداء مش كده يبقى في تقييم الأداء يبقى في مرحلة هيبقى معانا على طول ايه؟ تقييم الأداء مش هيبقى عندي بقى دخلت هنا نظم تقييم الاداء المتكامل في المحاسبه الاداريه ما عادش عندي الاهتمام بتقييم الاداء المالي فقط انا عايزه احقق العائد على الاستثمار مثلا 50% وبس لا ان انا عندي بقى تقييم اداء متكامل عن تقييم اداء من وجهه نظر العملاء من نظر الموردين عندي تقييم اداء من وجهه نظر الموظفين بتوع المنشاه هم بيوصلوا المنشاه ان هي ولا فاشله على ان الاداره على كويسه ولا قدرتها جيده السمعة من وجهه نظر المستقبل هي هل الشركة بتسعى لل... للاستقرار في المستقبل بقوه ولا هي بتسعى للانقماش كده او بنتهي مش كده يبقى تقييم الاداء المتكامل ظهر عندي برده في نقطه تقييم هي الرقابه دي اللي هي فكره التكاليف المعياريه الحديثه فكره التكاليف المعياريه المرنه التجريف المعايير بتعتمد على التكليفة المستهدفة ومفاهيم التكليفة اليابانية اللي احنا مرة فاتت قلناها كده اللي هي مفهوم بايزن ومفهوم التحسين المشكلة ماشي كده؟ كيف يتم الرفض بين التخطيط والركابة؟ كيف يتم؟ اللي فات ده كله كان دول المحاسم في تنفيذ لست كيف يتم الرفض؟ كيف يتم الرفض بين التخطيط والركابة؟ كيف يتم الربط بين التخطيط والرفاق عارفين لما كنا بنرسم الراسمة كده عندي تخطيط وعندي تنفيذ وعندي رفاق كنا دائماً بنعق لو أحد شافع كده في الخطب مربع كده ومربع ومربع كنا بنعمل أسهم كده ويبقى مكتوب كلمة تنزيع عكسية ده طاعة مربوط مو تواصل بيننا <تصفيق> نحاس هي دايرة كده انا دا. أنا هتواصل يعني هتواصل إزدامع بعض انت هتديلي تغذية وتغذية دي هاخدها يعني في مرحية التنفيذ تلع عندي معلومات هدخلها في التخطيط الجاية. اه? <تصفيق> ماشي? ما انا التنفيذ بتاعي المخطط قال لا ده مثلا ما ينفعش انتكوك من الدنيا. الانتاج بتاعي تسعين. كفاية اوه. يبقى انا الخطة الجاية مش هاخد تغريفة المنتج على مية بان احطه على تسعين. هحطه على مية ايه عملت ايه التغذيه العكسيه هي اللي اوجدت لي بين التخطيط وبين الرقابه يتم الربط بين التخطيط والرقابه عن طريق التغذيه العكسيه وقت ما ادي التغذيه إلى تغيير في الأهداف أو القرارات أو نوعيد المعلومات المطلوبة للتنبؤ بالمستعد الرقمية الملأمة والحكم الشخصي الرقمية الملأمة والحكم الشخصي الكثير من المشاكل الإداءة كده متلوعة جزيه دي. كده متلوعة. واحد اللي هو اوصل لكم لاخدناه عرف المحاسبة الادارية. ده شامل على كلها كده. عرف المحاسبة الادارية من اقصر من زاوية. اتنين. الديف مظهر من مظاهر نظم المحاسبه الاداريه توضح او اللي قلت إن المحاسبة المالية وبعد كده ظهرت المحاسبة التكليف لأ المحاسبة تكليف مظهر من مظاهر المحاسبة المالية تعد محاسبة التكليف أخضر مظهر من مظاهر مظاهر يظهر المحاسبة الإدارية علق أو وضح يعني الاثنين واحدة علق أو وضح والتانين اثنين مثل الآن اتمنع لكم أول مرحلة نحن بجلسة عالية لان يتم إيه نحن التكليف كانت مفيدة إيه يذكر اول علماء المخ او من مرحله ظهور ايه حاسبه فانا واخش في باقي المراحل ولا على, بس, على بس بس ماذا يقصد بمدخل استدلالات المعلومات هذا يقصد مدخل صبيات المعلومات ما هو دور المحاسبه الاداريه في تحديد المسؤوليات اللي هي مرحله ايه محاسبه المسؤوليه محاسبه المسؤوليه اهي ما هو دور المحاسب الاداري? في سياغة الاستراتيجية وتنفذها. ما هو دور المحاسب الاداري في سياغة الاستراتيجية وتنفذها? وضح صحة او خطأ العبارات التالية مع التعليم. الف تهتم المحاسبة الادارية. تهتم المحاسبة الادارية بالاحداث المالية فقط. بيتم بايه وايه سي بي ليس ضمن التخصيص وحيد للتكلفه او تحديد وحيد للتكلفه يعني انه مين وهي <تصفيق> او تحديد واحد <تصفيق> يعني في تكلفه واحده لا لا برضه دي اكثر مغير. مغير. متغير. متغيرة. مغير. مغير. قالت تكلفه متغيره ايوه قلنا تكلفه متغيره في المرحله الثانيه اللي قال لك ان لمواقف معينه كل مفهوم تكلفه لل موقف معين وبالتالي في ايه في من تحديد للتكلفه وليس هناك ايه منظور واحد رقم ج ازاي لا. هي ديك قصديات بطبيق. المعلومات ديك التطوير في محالة تاني التطوير رحمه قيم تعثر نظم المحاسبة الإدارية تعثر نظم المحاسبة الإدارية على أداء الأفراد في المنظمة صح م. صح حدوان صح لأن لا. ما قلنا لها بحزمة المسؤولية حسنتك أنت بتتقيم لبقى أنت مسؤولي بتتأثر إيه على سلوك <تصفيق> المعلومات إيه المعلومات اللي بتوفرها لك هتجري تتوديك الاتجاه معي نعم <تصفيق> ما قلت عنيك أطبع من شرحك مش إنسانة مش... مش... مش كده النهاردة كده خلاصة أعطني موضوع أخذنا مع بعض وما نفط عن الحزمة الإجارية وفارجنا وبين المالية وخصائص المفروضه وافره في المعلوماته التنفيذيه وودي تكلمي اكتر عن مراحل دور الحلقه الاداريه عارفها النظري او العلمي واخدنا ان هي إيه, ايه دور مجلس الاداري وخاصه ان هي الايه التنفيذ او سيقوم بتنفيذ ايه الاستراتيجيه بالنسبه للمنهج بتاعنا يعني لا هيكون مقننا اجيبه لكم المحاضره قبل المحاضره ده ده طلع بيتخيل هيكون ملزمه او كتاب هيبقى معاكم الاول الاول ظابوني او كده انا اوفر يعني لا لا طب اصل لا لا لا وعني... طب صوروا كده ايوه ما ده ما ده يقضي نفس الغرض ايوه القاضي نازل على اخ لي العدد بتاعكم او قول لي بالتقريب عددهم كام وانا هخلص حوالي, حوالي 30 حوالي 30 اه في ولا ملزمه ممكن ملزمه تلخيص لحضراتكم الاوتوبيس ده منظر افضل عن صوره يعني هو لو بتاعه يبقى فيها اكدام محدده هي لو منظرها لا منظرها مسطح تحت ما دام مصوره هتبقى في البان مسحه هتبقى معموله على الكمبيوتر واحنا هناخدها انصات او الايدس عشان ما يبقاش لا إحنا على الايد مش هتبقى برضه لا بس هو يعني فكره حتى المنهج معانا الاول هو يقضي نفس الغرض اي اي اي بس اصل يهتم ونفكر برضه كلنا قدراتنا مش زي بعض ممكن التركيز وانا بكتب مش هبقى قادر على خلطه المعلومات دي على خير انا شجانك صحي شايفين انا بتاعتنا ثقيله <تصفيق> برضه لا والله لورا تحت وتحت سته مش كده بقى الاجره دي شكلها ماده جميله ان شاء الله انا بحبها قوي لا بحب حاجه بس شكلها بتاع كابله